اللهم صل وسلم وبارك عليه فَحِينَ اله وصحبه حقا جربا وادي هذا الحبيب على نج السماوات والارض ومن فيه والمنظر الجليل لله على اهل الوجود تذذ ولسانه الملائكه تبشريننا للعالمين تعج بالوجود لا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله الحمد لله الله الله هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور ورنفاق كل نور وانفذ الحق ما لو نتم الله عليه النعمة من خواسل ما ينظر عند ودنه مدالي سني جنابي المسعود ومساركة الله بيد السماط الممدود صلى الله عليه وضع بتعفيق الله سيدات مريم وسيدات آسية ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الصرف بالغسبة الوافية فأدى الوقت الذي رتب على هذور وجود هذا المولود فهم لقصب الكمال من النور يا نعمود العامد العام ذو المحمود مضحينا لله بتعظيم والسجون صلى الله, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم الشراك الكون ابتهاجا We won't رحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله, الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله نرجى منك الشفاعه يا الله ايلدار رب العالمين يا الله ربي فوفرل لي ذنوبي يا الله, يا يا الله. الله. ببركات الهي محمد يا, يا الله. الله يا اسي În sângelul meu, în sângele meu, în sângele meu, în sângele meu, năzduca, năzduca, trăiește, trăiește, trăiește, trăiește, trăiește, trăiește, trăiește, trăiește, trăiește, Indonesia trăiește, trăiește, trăiește, trăiește, trăiește, trăiește, Indonesia Marele cântar al țării